اوصيكم بلا اله الا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو كنا كحلقه مفرغه لقصمتهن لا اله الا الله واوصيكم بسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق وانهاكم عن الشرك والكبر لو اتيت باي رجل عياذا بالله شرب الشراب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 لله جل وعلا اعز ما في الانسان جبل فإذا ارتضى ان يجعلها في الارض في التراب اجهالا لله فانه لن يحكم من الله رحمه فرعون كان يقول أنا ربكم الاعلى فالله لما بعث من وهارون قال لهما قولا له قولا لينا هذا وهو يقول أنا ربكم الاعلى فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم وصنعها الليلة أطفأت النور لتنام ثم اخذت فراشك ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل الى رؤيه الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه فاطبعت للنور وذهبت الى مكان وجوك فتورضى ثم وقفت تقرا القران ثم سجدت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 وطوبى لعبد انار قبره قبل ان يدخله وَأَرْضَ الله قبل ان يلقاه وصلى قبل ان يُصَلَّى